بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار وآمني من عذابك يوم تبعث إبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك